الفاتحة الفاتحة لرحيسينا وحبيبنا وشفعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم على آله وأصحابه وأزواج درياته أن الله علي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويكففنا على ملتهم ويحشرنا في زمرهتهم والفاكهة يا ربي صد على محمد اشراط بدر في القون عشران يا ربي اصدق يا محمد ربي مثل داوود يا رب محمد واله ومن بنيه يا ربي اللهم على محمد يا رب يصلي على وسلم يا في صلي على محمد يا رب يصلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارحم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد اوجد من نوري نور ربي عمد سبق العوارف في الوجود بأسرها والكل منه بالحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من سد ور وذات عن أصله الشريفة محتذا المصطفى آه آه خير الخلائق من سما وعلا على فرق السيادة سددا صل على مسلما مولاه مولاهما آل الله والصحب ما نجم بدا وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَنِعْمَتُهُ فَاضَتْ عَلَى كُلِّ الْبَرِيَّاتِ بِالنَّدَى هَذَا وَأَرْجُو اللَّهَ مِنْ إِفْضَارِهِ عونا على مضمئ من موليي احمدا كاين تنعش الاروا عند سمعي وتنقذ الاسماء ظل النضيده والنبي محمد ابن ذبيح من كان عبد الله كان فسيدا وبيعده مطر بن لقد توعي وهو ابن عشير جرذ المقتدى عن ابن عبيه بن عفيم ما ينتمي رق صير لكلاب مجل الصدى وهو ابن مرات نجلك عبيم الذي لنؤيهم نسب ابن غالب للعيدا ذاك ابن طير من أبو مالك قد كان يصنى للأنام ومع ضيدا السيد ابن النظر مفراد عصره من بالنظر ما الجمال تفرغه هذا هو ابن قناعة ابن خزيمة من بالفقار سما وفق الفرغه وابن مدرك ابن ياسين في صلب صم النبي يوم واحدة يعزى إذا مضى الابن أعني بي ابن معد من أرشدا وهو ابعدنا للإمام المنطق المنتقى للذبيح له انتساب أكدا هذا ونسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد الخلاف معتدا وَإِنَّ رِيقًا قُمْتَ عَلَى الْمُشَرَّعِ يَنْتَهِي وَيُكَذِّبُ النَّاسَ مَهْمَا عَذَّرَ وَهُوَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْنَا الْإِضْطِرَارَ وَكَذَاكَ كُلُّ مُكَلَّفٍ قَدْ وَجَدَ أَكْرِم بِنَسَبٍ بِقُرْبِ ضَعِيفٍ وَهُدَا مَا فَقِيرٍ وَجُودُ إظهاروا السر المصون الأسعداء اختص آمنة الرضاء أم من له ولما أن أراد علاه نعى إظهاروا السر المصون الأسعداء اختص الرضا أم الرضاعة أم له ولا به أم لنا وتبذة حملت بجواره الشري وما شكت ثقدا ولا وهنا ليعطول المدى وواتب الرحمن قد هتفت بها وبزائر الأقوان قد ثمعا ندا وتقول يا بشراء قد نلت المنى وعملت خير المرسلين الأنجذا صلى الله عليه وسلم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 والنول والملكو فيها اضطرا والانثى وفا والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جذب البريه اجهدا وتباشرت بالشرق والغرب وحوش وبالضاف طير المسره والغذا وَيَرَى الشِرْكُ نَاصِفَاتِ أَصْنَامٍ وَمَنْكُوسَةً وَهَوَانًا وَأَمًا يُجْحَدُ وَبِعَامِ فَطِنٍّ نَقَمُ الزَّلْعَامِ إِذْ كَمِّنَ فُتُوحَاتٍ بِهِ وَلَنْ تُعَدَّ وجامل وحبار رأى أخباره وازهاب يا رجل الزمان تورد وتقول حان ظهور مدرساة من أفق العدى ونرى الحبيب ونصعدا كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا مشذلا في عامي كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشذا ولكم به ظارت عجائم جمة عنها لقد ضاق الإطاءة إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا نطو <تصفيق> بيليو يا وسب ابن المبارك عليه وعلى آله من حمليم الدم ما ضاع شعرا قد وافنا وعبدنا بي اجذا وبطيبات قد كان ذلك مذعتا اخواله من ارض جام مسعيدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنعى والمقصدا ولدا تمام الحمر 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته ومدى الحبور مجددا وتنفست أنوار الصبح طلوعي حتى وذا ليل الضلال مبددا ولأمي في الطلط جاءت مغيل وكذا كعاسية التي منحت هدى وأتى من الفلد وجحور معهما ليكون تحنيساً لا وتوددا فهناك قد جاء المخاب فأبردت شمس الهدى غير الآنام الأوحدان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى قد تجليت لقلبي يا رسول الله قد تجليت لقلبي يا حبيب قَتَنَ جَنَّتَ وَقَضْ ضَوْنَ زَاوَ قَضْ يا لَكَ قد مرت قلبي وجسدي يا. غير الورا خلقا وقلقا اذ لم لي جزاء قد شرب عمره ذا قامت مربوعه سقيت نذا سالن قد قد قديه التي قد شرفت عظيما راس مجدا اقنا بعرنين اغروا وواسعا فم حوى الذرن وحسنا أو عذا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة الفاقة لا ذا أرشذا وحوا حواجبا زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أورذا وإذا مشى متففئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا منه سضلعة وجه الشمس التسج وبنور ضوء جابين البدر ارتدا ويفوق منه سلا يفوق بطيبه مسك الذكيا مستقابا أجودا ويعظم الشرفا أو الفضلا ولم يقر فقيرا بل نذا متعدا ولأني ذا خدمة متواضعا لله ولأهلي ذا خدمة متواضعا لله ولأهل ذا خدمة متواضحا لله في دار الزناء الزاهدا والثوب يرقى بل يرسف نعنه والعذر يقبله ويصبح عن عذا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إضفي عواقبها الرضا وتهاب كل الملوك جلالا وتهاب كل الملوك جلالا ولمن يلقي بالصدام قد بدأ ويماذر لأسحاب هقى مزاحه ولهم بنص لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جبهة وبها قتام الرسل أضحى مخردا وإلى أهلا قد تم ما رمناه من نظب بمولده ذهى متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المتها والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى أواعدك الحسان في أجرنا فالكل أطحاب الجميع موعا وبما نؤمل يا كريم مفجد لنا فضلا وكم بالجود لمن كم لو لصرف النفس عن جهاتها وفقك هادا في قليدا ومن الجرائم الثبع علينا واهدنا واغفر لكل ما جنا وتعمدا ومن بعافيتنا مرضانا وجد باللطف يمنا بالمكر من وَمْنُنْ بِعَافِيَةِ النَّمْرَضَانَ وَجُدْ بِاللُّطْفِ يَا مَنْ بِالْمَكَارِمِ عَوْدَا وَمْنُنْ بِعَافِيَةِ النَّمْرَضَانَ وَجُدْ بِاللُّطْفِ يَا مَنْ بِالْمَكَارِمِ في قلوبنا ولنا ولها بأنوار المعارف عسيلة وإلى سماك فلا تكلنا وسقنا غوذا نبي ثن البرية جيدة وحرص حماطها وأزل خيره واخذ لمن قدر ما سوء ان اردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية ننصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبث قوي يقيننا كيما يقينا نحاضره ولا ونفوز من خير الورى بجفاعة ونحوز في جنات عدن مكعدة ونفوز من خلف الوراق بشفاعة ونحوز في جنات عدن مكعدة. ولعبدك العذب الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له حزن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه غفر كذا ذرية وامنحهم السطر الجميل مؤبدا وشيوخا واحدة ولقارئا ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمجر هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممثدا واجب دعانا اذ وعدت لنا حسن الختام فحاشا تخلف ما عدا واجب دعانا اذ اتى وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف ما عدا مولانا تسليم من على أسكا شفيع البرية قد هدى والآل والأصحاب ما حبت صباع فأمالت الغصن الرطيب الأملدة بفضل سبحان ربك رب العزة أما يسبون والسلام علي المرسلين والحمد لله